نفدي بروحنا وبنفسينا محمد صلى الله عليه اللي قال عشان يهدينا محمد صلى الله عليه نفدي بروحنا وبنفسينا محمد صلى الله عليه اللي قال عشان يهدينا محمد صلى الله عليه